وَأَنَّ قَدْ قَضَى اللَّهُ مِيعَادِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَنَا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مَنْ يَعْشَى نَقِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعكُمْ لَكِنْ أَفْضُلُ بِالصَّلَاةِ وَأَهَنْتُ لَكَ وَآتَيْتُ الْمُسَكَاةَ وآتي لله ذكري وعلى الصوت الله فقرن حسنلا اكفرن ولا ولقد خذنكم جنات تجري من تحسي على الغاب فَبِمَا نقضي وجعلها قلوبهم قاسية يحرفون يحرفون الكلمة المواضع ويجعلوا مما ذكروا ولا تزال على قائلة منهم إلا قليلا إلا قليلا منهم بأت عنهم والصح إن الله الحفظ المحسنين ومن الذين قالوا إنا نزارا أقدنا ميداقهم أقدنا ميداقهم فلتوح الصل مما ذكروا به فأقرينا بينهم الأداوة والبغضاء لما يوم القيامة وسوف الله بما كانوا يا Adillah akum wa tuhulna, Adillah akum wa tuhulna, yu bayinul kum kathiran, yu bayinul kum kathiran, minna qatum tuhbul, minna qatum tuhbul, mina حد جاء من الله نور حد من الله مبين يهدي به الله يهدي الله من لَثَمَّ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَسْهِرُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن راد أن يهرك المسيح إن راد ابن مريم وصمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات السَّمَاءِ مَاءً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود لله يرتبقوا غيظ لو بكم ولن من من فلف يقدر ويعذب من يشاء وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ا هو تمو لو ما جانا انا كثير و انا ذليل وقد جاء كل والله على كل شيء قدير قال روسى لقومه يا قوم اذكروا نحمة الله عليكم اذكروا الله عليكم جعل فيكم ما لم يغسر أحدا من العالمين يا قوم دخلوا اغتلوا قصبتة التي كتب الله لكم ولا على أجباركم فيها قوما وجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا